لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأثمان الأثملان على خير فوق الله أجنعين وعلى آله وطفله ومن اهتدى بهذه يصنب سنته إلهي المتين أما بعد فقد ضينا مصنف رحمه الله في هذه الجنة أنه لا يدوج للمسلم أن يتحيل بإثقاط الشفعة وقد ديننا نصوف الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على تحريم التحيّل على الشخص وأن الواجب على الإنسل أن يلتجن ما أمره الله بانتجانه والتحيّل على الشريعة فيه إثمان الإثم الأول تريور شرع الله عز وجل بإحقاق الباطل وإبطال حق والغزن الثاني أشياء ما أمر الله عز وجل به وما لها الله عنه فما أمر به بالشيلة يصير منهيا عنه وما لها أنه يصير بالشيلة مأمورا به أو على الأقل مباحب والله حقنه ومنع عباده منه ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالكسليم وأخبر سبحانه وتعالى فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه أنه لا يؤمن مؤمن إلا إذا سلم بحفه وانتزم بشريعته فلا ورب فلا يؤمنون حتى يفتهمون ففينا شجر بيهم ثم لا يزدوا في أن زفهم خرجا منا قضيت ويسلم تسلينا فلابد من التسليم قل إلعاني من عز وجل قرائية له سبحانه وتعالى وتزللا وتقربدا مع العلم أنه لا أحكم من ولا أذن من شرعه سبحانه وتعالى فمن ذلك الشفعة فالشفعة جدلت النفوس على حب النام وإذا شرى إنسان شيئا وثبت لأخيه من فقط الشفعة ربما حرك الشيطان في نفسه فواني الشفر والبطل فيظن عن إعطاء أخيه المسلم لحقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه فيسعى بالخيلة لإصقاط الشفعة ويتشيل على هذا الحق لأخيه المسلم حتى لا يمكنه منه فيأتي بأمر أو يتصرف تصرفاً إما فيما بينه وبين البال أو بإخباره للشريك أنه موهوب له ونحن ذلك لنا ذكرناه في النبي الماضي من أساليب الحيلة فهذا كله الحرام ولا يجوز لنسي أن يفعله والتوبة من ذلك بالسفار والندم وإخضار صاحب الحق وهو الشريف أن الشخص النصيب تقل إليه بالبيع وإخضاره كذلك بقيمة البيع فتى يتمثن من حقه فإن شاء شفعه وإن شاء قال رحمه الله وتثبت لشريف في أرض تجيب كسمتها ويسبعها الغرف والبناء للتمرت والزرع فلا شفعة رجالك قال رحمه الله وتثبت لشريف في أرض تجب كسمتها وتثبت الشفعة بشريف هذا أصل التقدير وتثبت الشفعة بشريف في أرض تجيب قسمتها هذه الجملة المصنف رحمه الله رحمه الله فيها أن نبين نحل الشفعة. هل شيء يمكن للإنسان إذا كان شديكاً للغير فيه أن يكون شافعاً إذا ذا عرفنا أنه لو اشترك اثنان في عمارة أو أرض ولم تقسم أنه لكل واحد منهما حقاً يشفع إذا باع لكن لو فرض أنه قسم الشيء الملوك بين الاثنين فأشرف فعرف كل واحد منهما نطيبة فهذه الشبعة الثابتة لو باع أحدهم نطيبة هذه المثلة تعرف ببيع العقار المقصوم فهذه الشبعة بالعقار المقصوم الصورة الثانية لو اشترك الاثنان في ذوي عقاب كما لو اشتركها في السيارة فهذه السيارة منهم منقولات اشترك اثنان في السيارة قيمتها 100 ألف تفع كل واحد منهما 20 ألفا ثم باع أحدهما نصيبة لـ 70 ألف فقال الآخر أريد الشبعي فهل من الحقي أن يشفأ؟ وبعبارة الأخرى هل تسكت الشبعة في المنقولات كما في العقارات؟ أولا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشبعة ثابتة ومشروعة إذا كان الشريكان في أرض أي في عقار ولم يقسم ونأجل ذلك في زماننا العقارات البور مثل التي لم تبنى ولم تشتغل مثل أراضي مخططات العامة 2 لهم مخطط واحد الشرياء بميوم مثلا أو قطعة أرض كاملة ليس فيها بناء ولا غرش بور الشرياء هذه القطعة بميليون كل من هما ينكلف أو كل من هما بأحد من الثلثان من الآخر السلطان. فباع واحد منهما بالإجناع للآخر حق الشفعة لأن الأرض أو العقاب الذي لم يقسم بالإجناع فقط فيه الشفعة والدليل على ذلك قوله سبيد جابر رضي الله عنه الصحيح قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال المعسم فهذا الشديد الصحيح يدل على أن الشفعة تثابتة في العقار والذي لم يقسم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفى في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الفدود وصرفت الطرق فلا شفعت هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الأولى أن الشفعة في العقارات لأنه قال إذا وقعت الفدود وصرفت الطرق فلا شفع فدل على أن محل الشبعة إننا هون عقارات للمنطلات وهذا منها الجمهور العلماء أخيط الله عليهم بناء على ذلك كل شيء من غير العقارات يعني من غير الأراضي ما شفعت فيه عندك فإذا باع أحد الشريكين نصه الذي في السيارة أو نصه في صفق الطعام أو شريكان في تجارة ألبسة أو أرشياء أو غير ذلك باع أحده منها نصيبة ليس للآخر حتى الشفعة إذا كان من المنطولات فقط الشفعة سنحصر في العقارات ثم العقارات سنحصر إلى قسمين العقار الذي لم يقسم ولم يعرف كل واحد من الشريفين مصيدا والعقار الذي قسم يميز فيه مصيد كل واحد منهما من فإذا كان العقار لم يقسم كأرض اشترك فيها اثنان ولم يقسمها بينهما سواء كانت مبنية كالحمارة أو النزرة مبنية أو كانت فيها غلة في المزارع ونحيها أو كانت أرضا بو فجميع هذه الأمواع من العصارات تتقف فيه الشفا أما إذا كان العصار قد قصد ومن أنزلكه لو اشتغى اثنان أرضا ثم اتفقا على أمنه تقسم هذه الأرض بينهما بقدر حصة كل واحد منهما من الوقت منه فتفقا على قسمتها مناصفه فقسموا الدنيا الجدار بين طرفين او اتفقا على انهما يجعلاني طريقا بينهما ف حينئذ انفصل كل منهما عن الاخر فوقعت الحدود وشرحت القوم ولذلك الحديث عن جابر رضي الله عنهما وقال عن جاء بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بالشبعة كل ما نقصد فإذا وقعت الحدود وصرفت وفي رواية صرفت بعد أن يقول بيت الشديد العظيم بالتخطيط صرفت أو صرفت أي تبين الطريق فيها صرف في الطرق ومصارف في الطرق فيها فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فأشعر فقسم هذه السنة قصنا هذا الحديث الناس في الشركة إلى قسمه عقار لم يقسم وعقار قسم وعرفوا كل شريك مصيدا فإذا كان العقار لم يقسم فن بريد معلاش العتدير وأنا إذا قسم وعرفوا كل واحد منهما مصيدا فاختلف العلماء رسول الله فيه هل من حقك أن تشهر إذا كان العقار قسم وفصل كل واحد منكما نصيبه عن الآخر أو ليس منحقك كذلك يتبع هذه المسألة هل منحقك أن تشبع في عقار جارك الذي يلاسقه فلو أن جارك باع عنارتهم والعنارة ملاسقة بعنارتهم في أو باع مزرعتهم ملاسقة مزرعتهم مزرعته. فهل الجيرة في العقار تثليت الشبعة أو لا ظاهر الحديث اختصاص المسألة يزيره في الدور فسلام علينا بسم الله لا هذه المساله على ثلاثه اقوال القول الاول يقول ما شفعه للجار في دار جار وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله من حيث الجدله الماليه الشرعيه والتنادله حفظ الله لنا من القول الثاني نقول تثبت الشفعه في العقار الذي يتقسم وتثبت الشفعه لجار الدار إذا باع جاره جاره وهذا هو مدى الحنفية رحمة الله عليه هناك قول تالت توسط بين القولين وقال إذا باع الجار داره وكانت ملافقة لجارك والطريق واحد الذي بينكما واحد وبينكما نرشق أو مصلحة مشتركة تعني ذيها مزرعته ومزرعته ومزرعته يستقي في التقيام من بدل الماشي فحينئذ من حقك الشفاة فأصحاب الأول الثاني يقولون تشفت الشفاة في العقارب الذي قسم وللجار في أرض جاره بشرط اشتراكهما في المرشق من المرافق إما قريب إما بئب او مش من المطالش المشترح حتيت متبّره إذا جاء جار غريب غير الجار الذي ستتنساح له او كان معك ثابتا الذين قالوا اهن الجمهور لا تثبتوا الشرعة للجار اصدلوا بالسديث الذي تقدم معنا في السحيث عن جادر رضي الله عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرعة لكلنا لمدة فإذا رفعت الحدوث وصرفت الطرق فلا شفعة هذا الحديث وجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفقط الشفعة إذا عرف كل واحد مصيدة فدل على أن الجار ما يملك في أرض الجارة وأن الله أفحد القول الثاني فقد تدل منها ما ثبثت صحيحا على أصول الله عليه وسلم عنه قال الجار أحق بالفقر وفقد صلفة تبسيره من العلامة من حمله على الأموم واستدل به على مسألتنا ومنهم من قال من مراد بفقد الإشتام والذر والثنة فالجار ينظر للإنسان أن يتوصى وأن يحيص وأن يكون شديد الخز على الإشتام إليه والذر وهو أحق لذر جاره من سائل الناس إذا على هذا الحديث الجار أحق بالفقد المجيد من شئ الظموم يدل على الشفعة أكد هذا قوله عليه الصلاة في حديث السنب جار الدار أحق بالشفعة داري داري جاري. جار الدار أحق بالشفعة في, في داري جاري وانتظروا بها إن غائبا هذا الحديث نقطة على أن جار الدار من حقه أن يشهر فيأخذ جار جاره إلى ديئة أما الذين قالوا بالتفسير فقد تغلوا برواية عند أحمده مسلمه وأبي جاويد لترميه السنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق لدار جاره ينتظر لها إذا كان غائبا إذا كان غريقهما واحدا وفي الحقيقة هذا القول اختاروا طبعا جمعاً من فقاها الشاجعية اختاروا الشيخ الثاني ثانية وإمام القيم رحمة الله العليم وضعوا المتأخرين في الإمام الشركاني وغيرهم محمد الله وهو آجل الأطوال إن شاء الله وعلاها بالصوار لأنه الوثنى دين النصوص فقوله عليه الصلاة السلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه هذا القطر أنه إذا عرف كل واحد نصيده فلا شفعه وقوله إذا كان طريقهما واحدا تخصيص من عميم والقاعدة لا تعارض بين آمن وخاص فنحن نسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة فيما ننسلم ونسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة هنجيرة بشرك وجود مصلحة ومرحة مشترة بينهما ومأن العقل يدل على ذلك المضب وحيث يدل على ذلك فإنهما إذا كانوا خريفين في ذئر واحد كأن تكون مدرعةً وذئر هما واحد وجاء جارهم غير الجار الذي أنت أليسهه وربيته حبما أضر به وما يقف وحصل من ذلك من الأبيه والضرر كما نحصل في حال اختلافه الاثنين في ذلك المرشد وعلى هذا فإنه تثبت الشفعة لجار الدار إذا أراد أن نشرح من دار جاره بشرط أن يكون قليلاً واحداً وكذلك في الشفاة لطاحن النذرع إذا ذا هزاره من دماعته وكانت هناك آآ كانت مرافق بينهما من شركة العين الواحدة من ننهر الواحد والسيل الواحد الذي يلتقيان منه هو الدئر الواحد الذي يلتقيان منه وبهذا يجمع ذلك الميسوس وعليه فانه يعتبر تقسيما من الامور فالقال على انه لا شيء التمثيل الا في حريف المقاسم ومن واعترفها الغرض والبناء يستمر في الوزاره ويسمع الشفعه والبناء فاذا كان قد باع ارض كنتما شريكان في مزرعه فذرات ما فيها فداع شريفك نصيبه فإن الشبعة تثبت في الأرض والأرض الثابع وكذلك لو, لو اتفائش حريتنا أرضا وبنيتنا فيها فالشبعة تثابتت في الأرض والزناء تابع لها وبناء على ذلك تثبت الشبعة في الأرضي وفي الدور وفي المنزالة ثلاثة أصف الأرض فقط إذا كان دوراً يعني غير مدينة وغير مدروحة بالتشمل الأرض الضوء وكذلك الأرض النشطة والله التي فيها زر معودنا لا الثمرة والزرق لا الثمرة والزرق لا تثلت الشبعة في الثمرة وباع الثمرة وباع ثمرة قد أذروا صورة الله تعالى مثلا يؤمنت العين في, في مدرع باع أحد هنا نفسه من هذه المزرعة على رجل واشترط المشكلة الثمر وكان النخلق الأبد فحينئذ أفضحت الصفقة فيها شيئان الأرض معنا عليها من الغرب والثمرة التي هي نتاج الغرب فالأرض مستحقة بالعقد والثمرة مستحقة بالشرق وقد تقدمت معنا هذه المثلة بكتاب البيوت فإذا حصلت شكعة في أرض مذيئة وفيها غرص وغرصه ثمر ووقع البيع ثمرت الزرق فثمرتنا للبائع إلا أن يشتركه من المكان فاشترطها من الشريف فهذا الأجمالين الذي اشترى الأرض واشترط ثمرتها لو اعترض الشريف وقال أنا شافر فإنه يستحق السباب الأرض والزرق ولا يستحق السباب الثمر لأن الشبعة إنما هي في العقارات للمنقلات والذرع منقوص لا في أنه وقع فقط والثمر استخدقت حق وستخدقت بالترقب بالعقل ومستخدقت بالعقل ثلاث شبعة لجاله ثلاث شبعة لجاله لأن خالق تثريه إذا ثبت أن الشبعة تثبت في الأرض التي لم تقسم ثلاث شبعة للجال وقد يمنا هذه النسلة وأما الصحيح أنه لو سأل سائل هل نشق الجار أن نشرأ في الأرض جاريا إذا بيعت قلنا الزوار من ذاك فيه تشريب إن كان طريق ابن واحد كان من شقه وإذا لم يكن طريق ابن واحدا فليس من شقه أن نشر وهي على الخور وقت عينه تقول المصنف رحمه الله وهي أي الشفعة على الخور ألا يجود للشريفة أن يتأخذر في طلب الشفعة وهذا شرق من شروط شبوط الشفعة أنه بمجرد علمي أن شريفة قد باء تقول أنا شاهد فبمجرد العلم تشاهد فإذا كنت أنك كان عن عن أرضك وضعيد عن النوضع الذي يتفيه أرضك تشهد أجلين أنك شاهد وتقول اشهد أني شاهد فإذا المطالب لها ثوراً فقد فقط حقه مثال ذلك لو أن احنين كان شريفين في الأرض زيد وعمر فداع زيد مصيداً فلما علم عمره فلما علم عصراً جاءه شخص وقاله له إن زيداً أبداع مصيداً ففكت فلما جاء الصلاة المغرب قال أريد أن أشفر أو لما جاء من الضرب قال أريد أن أشفر مصيد فقط حقه لأن الشبعة لا تثبت إلا إذا قالت لها على حول وهذا يعني شبه إجناع دون علماء رحمه الله ولذلك قضى به فإنه سلب ومن قضى بذلك رحمه الله قاضي عزيزة وعمر وعسنان وعلم أرضعهم الله الراشدين تولى هذا الدمام الكبير رحمه الله القضاء لهم وكان يقول الشفعة لنا للوافذها يعني بازع بها وأدّل بها ومفهم ذلك لا شفأة لمن يؤدّل بفرض الشفعة ويروا هذا الحديث مقصوعا إلى المبي صلى الله عليه وسلم وذا فلن نمسحها تضيطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ندّه على ذلك الإمام الحافظ الزيئي رحمه الله بن السجد أن الأطوى أن يُنقض شريش وقضائه أن الشفعة من بازه وأجمع العلماء فيما على ما هو منصوصا في كتبها من عند ولا يُرأت في أن الشفعة نذاكرة إذ لو قلنا أن الشفعة يجيب تأخيرها منفتح لذلك لذلك نفتح لذلك لذلك من الضرر لا يعني محضره إلا الله عزيز فيأتي شخص ويشتري من الشريف فيسكت الشريف ويجعله حتى لبنه لما يعمر بعد حل سنة وفي ساتقه هذا يفتح لنا ذهب العظيم من الضرر تقال قال بعض الظلماء الشفعة ضعيفة تسقط بالأقل لأن تسقط بأوهم الأشياء فهي ثابتة وصحيشة لكن جاء الشرق سقوطة لأنه على خلاف العصر فتسقط بأوهم الأشياء وهذه عبارة أكثر من الله أن الشرعة وريض وتسقط بأوهم الأشياء فأنا هذا فلو تأخر عن المقالبة فهنا من سقوته أنه راضي لدخول الشريف ويكون إجمالاً منه وتكثيراً ويسقط حقه بجالفة الشهة نعم فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر مقرد فإذا لم يطلبها يعني لم يطلب الشهة إذاً أي علم فالتنميذ مرض عن جملة فإذا علم ولم يطلب الشهة مقرد علمه فقط حقه. قال رحمه الله بلا عذر إذن الشر في إفقاظ حق الشريف في مطالبة في يد الشبعة لا يكون عنده عذر أما لو كان عنده عذر فإنه لا يستطحقه لأن المعذور معذور قد أذر الله عز وجل في حقوقه فأذر في حقوق إذابه فإذا كان عنده عذر فتأخر عن المطالبة لمدود هذا العذر فإنه حين إذن لا يستطحقه قال رحمه الله <تصفيق> يأتي إن شاء الله الإشارة المسائل الذي تنبني على هذا معنى وإن قال لي مستري بعني أو صالحني أو كذب العجلة أو طلب أكبر بعضي فقط قال رحمه الله وإن قال لي مستري بعني تسقط الشفعة بإنها بالنسبة للنفذ الصريح تسقط الشفعة للنفذ الصريح وتسقط بالشيء الظني. سواء كان من الأطوال أو كان من الأبعاد. فإذا كان هناك شريفان. باع أحد هنا الثاني. فقال الثاني لا أريد الشفعة. فهذا يسقط للشفعة ويكون سقوطا هنا بالنسبة فريحة. لا أريد الشفعة. نفت بشافئ. قد من الشفعة. لا شفعة كل هذا من الأنفاظ الدان لأنه ليس بشارك فإذا تلقض باللغة سريح ما يدل على إثقاط حقه فلا إشكال سقوط الشفعة لكن هناك ألفاظ أو تصرفات تصبر من الشريك توجد سقوط الشفعة في حقه فمثلاً ما قال المحتري بعيد إذا قال للمشهر الذريب بيعني فمعناه أنه قد رضي بملكية كان منظورا أن نقول أنا حافظ لكن خينما قال له بيعني فمعناه أنه قد اعترف بملكية ورضي بدكونه مالك شريفا له فإذا قال له بيعني أثبت له اليوم ولذلك هناك عبارات ليس الطريقة الدلالة على شيء أكثر تتضمن الدلالة عنه فأنت إذا جئ الى رجلين مخصوصين يقول أحدهما للآخر أعطني حقيق الذي رأى ألف ريال أعطاه رجلين فقال أعطني حقيق فقال يا أخي أعطيتك الألف فإذا قال أعطيتك الألف ثم قد أخذ الألف ولم يقول أعطيتك أنه لك عندي ألف إنما قال أعطيتك الألف فالمعنى أنه قد أقر المشيب النتيجي ألفا لهذا المده ويبدأي هو أنه قد ربها فإذا قد نستفيد من بعض الأنفار الدلالة على غيرها وهو إذا قال له على أنه قد ربه بكونه شريكا لأنه لأنه لا يدع إلا من يدع ولا من خيه إلا إذا ذكر شريكا له في ولا يدع شريكا له في العقار إلا إذا أفقط حقه الشريك وإذلك يقول العلماء إلا إذا قال عن الشريك بئني فقد فقط حقه في الشرق او صالحه اذا قلناه صالحه فهدل عن حقه الى وبناء على ذلك يكونوا اعتراضا ظنينا بإصطاط حقه في الشرق او كذب العجلة او كذب العجل جاءه رجل معروف بالسبب ومعروف انه لا يشبه. او يعرف امانة الاستقامة العجل هو الذي يشنج السبائل وليبتقي في أغلب أحواله الصغائف العدل الذي ترضى شهادته بيه. كما قال تعالى استشدوا شهدين من ذجالكم وإن لم يكونوا رجلي فرجل من رعثان من من ترضون من الشهدات العدل هو الذي يرضى في الشهادة ويردى في الأخجار جاءه رجل من طلابته يعرفه أميما صادقا لا يكمل وقال له شريكك باع نسيبه فقال له نحن بأهن. وسكت ولم يطالب بشيئ فمعنا أنه قد بلغه بخضر الغيب فلم يطالب بحقيه فقط الشفعة لأنها على حول فلما لم يداد بها يقوم تكذيبه للعدد واقعاً بغير من تأيب كما نورع الشيئ لأن العدد يصدق وإذا قال له إن ثلان قد ذاع فمعنا ذلك أنه لا عذر له في تكذيب هذا الغيب ولا عذر له في مطالب الشفعة فلما لن يكون عنده عذر في ذلك فقط حقه في الشبعة وحينئذ لو طالب بها بعد ذلك فإن هذا شبعة جنة أو طلب أفضل بعضي فقطه لو قال له المسهر الجديد والأجنبي الذي اشترى قال له هذه الألف نذر مربع التي اشتريتها أشهري هناك نفها أو أنا شافع في نفسها إذا قال الشريف فقط أحقب إذا قال أنا شابع فقط أحقب شابع منه نفسه فقط أحقبه الكل لابد أن أخذ الكل أو ترك الكل فلا تتجذب الشبعة ولا تتباع أرثنائي الثالث هو خضيلة الشيخ وبارث الله فيكم ونسع الله بعينكم بسهوله هذا الثالث الذي نقول خضيلة الشيخ مثلا نقول عن مسألة بالشريف اننا كتبوا القلم واستكمل عن الصور كالمزرعتين اللذين لهما بئر واحده ومكان على الارض نتكلم عن رياض هذه بسم الله اسم ديننا الشراذ وسنن انصرك الله على العاملين والصالحين من واحد ان دعك اول ان شاء الله في المستقبل القادم السفره الدوره وستكون ان شاء الله يومين بعد غمره العصر في يوم السبت والاحد والاثنين وكل هذا ونص الحصات المسائيه طارق خلاص المغرب والمساء يشغلها هذا بس توقف الدروس تعلم المغرب خلال هذه الدوره اللي هي اسبوعين هذين شاء الله تعالى ونحصل يوم السبت والاحد والاثنين وكل هذا فقط وتكون إن شاء الله تتمنى بهذا الففاة تكون الضروس فينا عملات المالية تتمنى لهذا الففاة نصدر الله أنه يكون من الإخلاق بوجهه والقبول أنه يوم شميع مجيبه ما سألت عنه إلا مقودة الأصل هذه المنسلة تعتبر من أهم المسائل لقالب الإن والعالم وقالب الإن أن من يعرف الكسور ويعرف القواعد العامة والمستثنيات يمكنه أن يخن الشريعة فلن يمكننا أن نحرم شكم الله عز وجل قلنا إذا عرفنا ما هو الأصل وما هو المستثنى من الأصل فلا نجعل الأصل فرعاً ولا نجعل الفرع أصلاً بل نعطي كل شيء حقه وقدره كما قال تعالى فالتعل الله لكل شيء قدره هناك أشياء تسمى الأصول وهضرها قائد أنه أي شيء في العبادة في المعاملة إذا كان أصلاً فابق عليه ولا تخرج عنه إما بدأي. من أره هذا سبب من الإشكال في ذنبه وفي ذنبه وسبب من القطأ في تصرفه فأنت مثلاً في العبادة تقول الأصل في العبادات التطبيق فلا أتعذر ولا أتقرب من العز وجد ما بذليل توقيت عن هذا شيء الموطوب عن نصف من كتاب السنة لو جاء الشخص وقال إذا صليت من مغرب فقل في الرسعة الثانية قل في التشاهد قل حروب العلم ويسرح الله عز وجل أن يكتب عنه لك الدعاء سؤال من العلم مشهور والدعاء للصلاة مشهور تقول له يا أخي الأصل أنه لا يجلس أن يخلص الإنسان أمراً وتشبيعاً للناس يحصرهم فيه في وقت معين أو ذنان معين في جهر معين ودعاء معين في واجده لأن طلب العلم والسؤال الله العلم ما قال الله عز وجل ولا قال رسول عليه الصلاة والسلام أننا نجده نسأل العلم مثلاً في الثجوب أو نسأل في حالة شهد فهذه كلها مرابط وفرابط ينبغي نقص إذها وأن تقول على الله ما لا تعلمون فمن عره الأصل لا يمكن أن يقول على الله ما بيه بل يقول ما علمه ربه أن يقول يلسز في من الأصل ولا يخلص عنه فنحن إذا علمنا أن الأصل في هذه العبادة سوقيثنا به ومن هنا يختلف العلماء فإذا جئت مثلا لبعر النسائل سجف أفضل قلنها في أغلب هذا الأصل وبعضهم يقول أنا أفهم من هذا النصر أنه أفضل يعني مثلا زينا السلتين نجد الظلمة رحمه الله يقولون دعاء النبي فتبت من السلتين وقال ربّت إلي وربّت إلي بنا السلتين وثبت عن النبي فتبت من السلتين وانقال الله مهدني وحني وعافني وعفّعني وجذرني إلى أصل دعاء من هثم أذور هذا ثابت عن النبي فتبت العلماء رحمه الله الجمهور يقولون بين السجدتين موضع للدعاء لكن يشعر الإنسان أن يدعو الأفضل والأتمنى أن يدعو بالدعاء إذا قال صائف ما يجرع أنا ماذا أتكلمين أنا ماذا أتنهر لما أعرض على درش الله الحديث لكن هذا الحديث أو هذا الدعاء أفضل فأن هذا الموضع للدعاء إذ رجل تقول ما يجرع ما قطي الله ربك فيني ربك فيني وقل الله أنه مرحمي كما ورد لا يجرع السجدين أن يجرع إلا بماظه ولا يجب أن يدعو بعد نقول إنه ليس بمنذن كما يقول له ليس بمنذن بدعاء منذن يعني ذهب منذن قدين الأطفال ليس بمنذن بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلذن به بدليل أنه لما جاءت هذه السنة جاءت من الصحاب واحد سمع ويقول رب فل لي ذاته ان لو كان ناس اذا هذا من قدره ان الحق قال الناس إذا كنتم دين ستكون حقوق الخذا وخر ولا تجيء فلما صار الموضوع ووضع داء بدات المسكن هذا يغضب كل جمهور يقول هذا افضل من ذلك نعتبره اصلا في الناس. الناس من شريه الامر الناس ضغطوا منها يرى من اسهل حديث ومن مناظر ضغطوا متاخرين انه يتقيد بضرب الكلمه ويفهم الى الامر في الحقيقة هذه الأصل العام تنكرها في القهيم لأن هناك الأصل العام وأصل طارق فورود الشديد على صنة المصنة بهذا الدعاء اعتبره العلم الرحيمة أصلاً طارقاً فمثل أن هذا الأصل المسأل مهنة بفهم كلام العلمات وفهم عبارات العلمات وبالمناسبة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إنا قول قبل خلي دين السلبيتين قبل خلي دين أن يتزعف على طلاب العلم لا يجب أن تقلق يا سيدوتي ربك خليلون الوالدين سبحان الله يعني زعاء الوالدين وابدأ اترحهم على الوالدين إن كانوا من يتسلم مثلا على السبب من تدعي الأمة التي أمره أن يراحم إنسان على والدين ويبعني والدين تتزعف وفي المناسبة لا ينبغي أحد أن نقرأ بقول هني أن تأخذ ما الذي علم حلام الجلماء والثلاث أن الثلاث مزيدة في جبهن وكلاما بشروح الأحاديم الملالاتية الأصول عندهم ماضحة والثوابت واضحة فليس تقرير الأصل مما نحن نتأخرين أصولنا أيضا من كلام المتقدمين ومن الضوابت المتقدمين ليس هذا تعصر للإحقاطا للحق لأننا أهل العلم الذين ينبغي يرجع إليه العلم الذين ينبغي أن يقتدى بها وينبغي أن يُعرضى العلم عن طريقه ثم اننا سالنا اننا ما نعرف احد ما قلنا هذا بدعه نعم القارئ فتحمي بين الاستدلال وقال ثلاثه هذا الذي كان زعمه ان اخر رسول الله عليه والسلام يشدد فيه ان تخفيف الصلاه لا احنا نعبد وان اقرب من البدعه والشرك ان نصدع الوراثين راح عن الوراثين يقول قال بدعه الذي لا يسن له دين النصوص وبزن ان عام ان اضطر من النصوص ايضا في شديد من الأخضاء لابد أن نعلم أن الأصول يجب أن يطوه الإنهام وعدم التقدم من تأخذها من أمثلة مثلة الأصل في الإبادات مثلاً إذا عبر رأسهم بقوة هل يطلق أو يدد؟ تسأل ما هو الأصل؟ هل الأصل السبب أو قبل إذا نظرت إلى الأصل العام أن يُليّد أن يحلّف يده قاغباً وأن يضع يده على وضع المعينة إن لا بدأه فهذا أصل العام للقريب الوقوف عن السيد الشقيقي للدبيع القبس ما دلت صراحة قبل الوقوف إذا قلت يقبل يديه يقول الأصل الآن الأصل الخاص في الصلاة أنه لما كبر ودخله الصلاة وقرأ فإن النبي صلى الله عليه عنه الموضع على صفحة قبل الوقوف فقالوا نكتفخد ما قبل الوقوف إلى مبعده فهل قوله حتى رجع كل فقاري لنا من بعده ثم اعتدل قائمه يظل على من مراه به قيام الذي قبل الضكور هذا وجه لأنه يرى أنه الأصل في القيام والقبل بدأ بأنه يسألون لما قام قبره وضع اليوم لا أن يسألون فلما رفع رأسه من الضكور قال الراوي اعتدل قائمه هل اعتدل قائمه في اعتداله لأنه لما اعتدل قائمه راجحي باعتدال معروف مألوف فقالوا يا أخي الذين قالوا اعتدل قائمه قالوا انه مستك جمعه أن من في النام فيه يستجن أن يرسم يديه لا نكتب إذن يقرض لا حرك وإذن يسكن لا حرك فإذن حتى الأصل لدي تستجن له أصل آخر يُعارضه وله وجود يستطيع الإسلام لأن يفهم قوله وأن يفهم قوله وأن يفهم قوله وإذن فجدنا الأذنة والسلح وحمد الله علينا ويختلفون وتؤلفوا الكتب والله يا إسلام إن المراضي علينا أن أخرق فكرة ظلماء المنتقدين ليس لذلك فقط بل لأذنك تجد أن أفضل متمثفا بقول يعتقد أن الدليل قد تنب عليه وأن من يتبع من الأئمة قد صار على حق وهدى فيقول ما يجوز كذا وخذا لقوله تعالى ثلاثا ورده الظنالة وقال الشاهدين ورحمه الله يسوح ما يقول وخارف أله بسم الشافر وإن لو يتم الظن على الإمام الشافر أو الإمام الحنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام كان لعرفون لأن العالم هي عزة الآن ومن عرض الإلم يعرف أهله وها يعرف انفضل إلا أهله ومن عرضها من ثالث العلماء عذر من خارجه وعرض صيف أن من خارجه لو تبقى وفي ثقة ثانية إن لم تجد عالم يشنع على عالم في مروض رب لطول باستدلجه من خالفت إلا وجهد يقع في نفس الإسلام ونفس الذي مشى عليه العالم إذا وقع فيما وقع في ذلك ومن أنت ذلك مسألة من نفسك لك للإستثناء والأسل فتجد الشخص يتمسك لأمور ويشمع على أن من الأمور ثم يأتي هو في مسألة ثانية ويستثنى من هذا العالم وتأتي تريدا تهدخ للمستثناء إما تشترق كما قال الإمام الشاعي أدى الله أن يسمنا إلا كتاب ولو كان من غير الله لذكرت فيه إثباته فنتذكر بشر فليس يستعيد انسان يعرف العلم الا اللي يعرف الاصل ليس جيده نعرف الاصل ان نريد ان نستقي الاصل في هلسه الايمان اذا الشخص يريد مما قريب يريد أن يعترض عليه تقول له راهو الاصل بين من هل الاصل هذا الامر او تحريم قال الاصل زواج فتقاطعني دليلا فنحن نبتدقون أو كل مننا نبتدقون مع الأخرى على الشيء فأعطي نزلين على الإشمال فوقت على هذا سواء بالإجازات أو المؤمنات لا بد من أن أفضل أصول يبقى السؤال شيء فأنا أعزل أصول فهناك البعث وهناك المسألة هناك شيء يسمى ماذا؟ وهناك شيء يسمى مسألة فهناك أصول من الأبواب وهناك أصول من المثال أصول الأبوار مثلا تطيب البيع البيع باب من أبواظ المهاملات النكاش باب من أبواظ المهاملات نفس البيع من قصل إلى مثاله وقد تدعى المسألة في البيع الباب الباب تنبئ يعني في البيع لكن في الأصل هذا الباب الذي هو باب البيع تنظر إلى هذا البيع هذه الشريعة هذا الباب عن الجهة العموم أو عن الجهة الخصوص إذا أقرته عن الجهة العموم فهو أقصر إذا أقرته عن الجهة الخصوص فهو مستثل قال الله عز وجل وأحلم الله البيع وحرم الزبان فحيما كن نضع إلى الخصوص يقول العموم البيع والخصوص البيع فالأصل حل البيع حتى يدى الذنب ثم بابل إذا نقصد بابا خاص بابا خاص وهذا الباب له أحكام وهو ظوامه لا نستطيع أن نحكم عنه أنه يريده إلا يدفعه فرق فيه الذي يتبعه على كونه لي وبيه إذن بابل بيع الأقل فيه لكن بابل الشبع الذي نعلمه هل هو بابا البيع المفاقي في يصنبه فيه تجد أن الأنبي حادث إلى هذا العقل حاجة ماساً كتاب الرجل طلّى أن يمر عليه يوم من الأيام إلا وهو ذائع أو مشتري أو جانب دون ذاته مشتري فإذا المرداب العظيم والجلّه أصل العظيم جمع عليه دليل كتاب الدليل السنة والسنة بجميع نوعه القولية والشكلية والتخريبية وإذن معنى العقل عليه فهذا عصل فنقول هذا باب الأصل حلّة فتاب الرجل للدليل أنا تخليم ففي الشرعة الشرعة ليست بأصلها ليست هي معاملة أصل بذاتها إنما مركبة على المؤاملات يعني ما تقع الشرعة إلا إذا وقع بها فهي ليست أصل بذاتها وإنما تثنيت من الأصول العامة كيف تثنيت؟ الأصل أن, أن الشخص إلا ذاع شيئا أو اشترى شيئا أن تثبت الملكية أو تذوب تثبت الملكية للشخص إلى الشرعة وتدون المسيئة إلى ذلك فأنت إذا بعت مبسى أرضي أو مبسى جاري فإنك في هذه الحالة إذا وقع البيئ من فأنت مالك ما هو الأصل في من اشترى شيئاً؟ الأصل ما هو؟ أنه يملكه هل يمكن لأحد أن يقول إن من ملك شيئاً ينزعينه بالقوة؟ نقول أبداً الشريعة لا تدل على هذا فإذا كانت الشريعة تدل على أن من ملك شيئاً يستحقه بثمنه وحقه وأخذه من رجل أنه ينبقوا ولا ينبقوا من القرى الشفعة تنجي أن يفيد بالقرى هذا السفن من العالم فالشاهد أن ينعر هكذا العلم نعرف من لا بد أن يطالق معين أن يعرفه ونقضع إلى كتب العلماء وضوابق العلماء يستطيع أن هذه الأمور لا علم إلا بقراءة على أهل الأنف والرجوع إلى أسهم العلماء ونعرف المسلم أكثر من فهم المسائل افضل السلام عليكم يا شيخ انا تراني اقول نرجو منكم توضيح حول مسنيه عشان الله تعالى وان قال للمشتري وصانعه هناك مساله مختلفه في الاستثناء ذكرنا اخوان مساله في الاصول انها مساله تعرف بابواب المسائل تكون اصولا في الابواب يعني عرفنا ان الباب كان اصلا في البيت وهناك مسائل في الباب مثل يعني مثلاً الخيار الخيار في البيت الأصل عدم لأن الشريعة دعنة البيت يوجد انتقال الممكن والخيار لأقصى الانتقال الممكن فإذاً يعتبر خيار المجلس خلال الأصل وخيار الشرق خلال الأصل وخيار العيد خلال الأصل لكنها كلها مستثنة بجريء فمثلاً خيار المجلس أعطت الشريعة المتعاقبين لحق أنهما إذا باعا شيئاً وثمت الصفقة بينهما وهما في مجلس واحد أن يخطئ أحدهما أن يرجع ولا يكون عنده عجب فلو قال شخصاً لآخر بعتك عمارة هذه الدنيا قال قبلها وجلسوا ثلاث ساعات ولم يسترق جلس ثلاث ساعات ولم يسترق ثم قال بعد ثلاث ساعات رجعت عن البيع الثاني لحقج هذا يتفق مع الأصل ولا يخالج الأصل؟ خلاف الأصل فلما نجد للعلماء كلهم هذا مستثم من القطب على غير القيادة لا يريدون إنشار الشريح من يقول إنشار الشريح على الجاهل لا يفعل خلاف العلم مراجب علماء أن هذا في الأصل معارض لأجلة أبهر تقتضي أن من داعي يبدن للإعقالة فعالة يا إلهي هم الذين آمنوا أو فوق الفقود منعقد هو القبول فهذا النص يذهب الى ان الأصل أن ان حفاظا متعادين محترما يدين من الافضل ان ينهما عليها فاذا صدر منهما ايجاد واحد على الذي لديه فلاتاثير تقول هما على اختيار ما دام في المدين هذا خلاف الاصل فانا تقول خلاف الاصل هل الاصل الذي دليل لما جليس العقد الذي لدي فوصل ظلماء لهذه المسألة مثل تخيام لأنه انخلاف الأصل وصله الشرعي من دليل هذه المحرار ثم بعضهم يتجوز ثم بعض الظلماء عبارة القياس إذا قال انخلاف القياس ليس مراد انخلاف الحق فالقياس لا يؤثر عن الأصل للقياس ولذلك يقال هذا أقيد يعني أقرب من الأصول ويقال هذا أقعد لأنه أقرب من الأصول وبناء على ذلك أن يستثنيات من الأصول هي جلة من المشاعر بلّ دليل الكتاب أو دليل السنة أو الإجناع أو الأصل العام الذي دلّت الشريعة على احتجاج به على استثماء هذا الأصل فتستثنيه وتوجد الحكم لتوقوك هذا المستثنى للسجول المستثنى والشريعة ما تزيد عليه ذلك ترقص منك فتقول هذا مستثنى من الاصل هذا على خلال الأصل خيار العين الشخص في مماذع ما رضيه وتبقى العمارة عشر سنوات عند ابن الشريف وبعد عشر سنوات يتضيّن أن نصكها من جوّره هذا عيد ويوجد نقل الصفقة وتلغاء البيت صحيحنا كيف يوجد أدلته ولما لم توجد الأدلة بالعناس الحكيمة خضره بل وجد فيها عيد مؤثر لا يستطيع الإنسان يمتفع به في مصالح العمارة ومصالح المزرعة نقول من حقي أن ولو اكتشف العيد بعد ثلاث سنوات أو أربعة سنوات لكن هذا مستخنة قال صلى الله عليه وسلم له في الصبر جدنا من الغنب فمن ابتاعها فهو بخير بخير المضرين إن شاء أنفكها وأنفخطها وربها وطاع الممثل النسائل المثبتناء تحتاج إلى أجلها كيف تعرف المثال المثبتناء تعرفها أولا أن يكون شكم حكمها مخالص لشكم القضاء أن يكون حكمها مخالفا لحكم الاصلي فتقول مثلا لا يجوز هذا البيت إذا قلت لا يجوز هذا البيت هل الاصل حل الدخل لتحرمه لا تحرمه إذا قلت لا يجوز هذا البيت فهذه مسألة المستثنات من الشرق لكن لو كانت هذه المسألة من درجة تحت اصل الحطن مثلا صورة من صورة رديدة. تقول هذه المسألة راجعة للعيادات تتابع الى اصل آخر وقف على هذا في بيعي أصول ومسائل المستثنان في الإجارات في أصول ومسائل في الشركات في أصول ومسائل المستثنان في أنجحة في أصول ومسائل المستثنان على ذلك الشريعة الحرحيان تجعل الشيئ أصلا وتجعل الشيئا بأقض تجعل الشريعة شيئاでは أصدر وتجعلgame ولا تقلحه كان يتأثير مثلا وتنظف إلى شيء تجعل في الشريعة جيد وتجعل الشريعة في هكذا مثلا هناENS وأن شخصا اعتدى على شخصا فقطع يهو بالإجمال أنها تقطع يلي الجانب وكتبنا علينا فيها أم من نفسه بالنسل والعين بالعين والألف بالنسل والأذن بأذن النفس اللي بالسن ومجرور حققا وشارعنا مبلغ الشارع عندنا وجاء شارعنا بموافقة فقالت عليها أيها الذين آمنوا كتب عليهم المكتبا طيب الأصل تقول أننا نحص من جانب إبادنا على غيره فإن كسر أنه جاء وكسر يده لقد الله من الثالثة لو أنه قطع يده لاستطيع أن نجني على الجانب مثل جناه لكن إذا كسر يده فقطع من قصر اليد على وجه لا يمكننا أن نقصر منه هل نقصر؟ ما يمكن أن نقصر؟ فهذه الحالة لا قصر لماذا؟ لأن القصر شرع للعدل والمساواة وإذا جئنا نقطص من هذا الجاني ربما أننا جدنا لأن الإعظام ستهشى فناس قطعا سأتي بضغطة مش للضغطة التي ضربها الجاني لا تجد ولا قطص لكن إذا أخذ من الإفطاط أو قطع اليد من الملكة أو قطع من الرقبة أو قطع من الشعبين يمكن أن نقطص لو قال أعين قال أنا أعين لو قال أسنى قال أنا أسنى قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصص من كثر التنية المجني علينا فإذا نقول بالقصاد لكن إذا كان لا يتحقق مقصود الشرط وهو العجل بحيث لو جئنا نفتص من الداني لدنا ولا نعمل حيث تطبيق كثنا من الأصل فيعدن إلى بضية والضمان طيب إلا عندنا الأصل وعندنا مستثنى من الأصل لكن هذا الاستثنية من الهورى المستثنية هذه الشرط لأن الله قد أجد عليكم القصاص ولا نستطيع أن نقتص بمعنى أن يكون اعتداءنا على الجاني بمثل اعتداء الجاني على المجمعين كل هذا لا بد فيه من أدلة سواء قلنا هذا عصر أو مستثنى لا بد فيه من أدلة وربط الأصول والمستثنيات يمكن طالب العلم من كثير من مسائل الزكت ومن هنا هاجى العلماء إلى ما يسمى بعلم القواعد الحقيقية ووضع علم القوائد الثقين لأن القوائد أصول عامة وحروع القوائد مبنية ومسائلها مبنية على هذه الأصول وللقوائد المستثنيات ولأيضا هناك يسمى للرابط وهناك يسمى للقوائد كله جمعاً أو تعريفاً للأصل وما استثنانيه بالله سابق الله ملت شريفاً وظنوك مجريح قوله مصنف ويطمع للمشتري مصالحه هناك عبرات في المثل لا نشرحها ولا نتوسع في شرحي لأنها تقدمت لهم فنحن قلنا إذا قالت دعني أو صالحني أنا ما نسي في العبار ولا ترسل لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على درجة من فلم والذكاء والضبط الضابط حدائي ونقول أن يأتي بشيء وظل ظن عن العبار فإذا قلوا صالحني فمعنى أنه ما أصالح شخص إلا وله حق لا يمكن تصالح وهو لا حق له عندك فإذا جاء القل الصالحين على ما ذكرث أنه يملك هذا الشخص أو النصير فسواء قل له بعني وقل صالحني وصالحني يعني ما أعطيك القيمة الكاملة الصمش يتفاولان على دون القيمة يعني أنه اشترى بمئة هذا يقول له ما ربط على ستائين أمين له على ثمانين هذا فهذا الخلاف الأفضل وهذا فائد قولنا ان الشفعة ثبثت على خلاف الاصل لماذا قال الظلماء ان الشفعة خارجة عن قياسة؟ عنشان اذا جاءوا يدخلون مساء غريبة نقول ان خلاف الشفعة الشرعية فتبضل ومن المراقبة ان تقول ان تجري الشفعة كلك الشفعة ثم اذا جاء الى هذه المرثلة يقول لا يجوز واذا قال دعني او صارحني فقطت الشفعة فذليش يسقط ما هي اصل ما تسخط إلا إذا قلتنا مستثناء من الأصل فنأتفح إلا بالصورة الوالدة والصورة الوالدة أن يفتع تماما قينا وأن يقول أنا شاهد ولا يقول أنا مصالح ولا يقول أنا مشهد فإن قال صالحين فقال ذني فقد اعترف ذنيا بسقوط حقه للشفاة فإن هذه الغذارة والمصالحة أو البيل فقال له ابني هبني يعني يعطينيها هبثا أو تصدق علي كلها هذه يعني لا يخطط في الأمر ذنيني ذهني نسان ونحن دائما قلت المتون ينبغي أن يُعلم أن العلم رحمه الله منذكر من الأمثلة كظوابط يمكن لطابق الإلني أن ينشف بها غيرها وأن يعجت أصره النبي عليه أو تفرع شريف الله كاملا أصابه صلوه الشيخ إذا شفع شريف في أرض المجروعة وكان المشتري قد اشترض اقتماره فهن يصبح الشاتع المذلغ كاملا ثم أنه ينقص منه لمستابقنا اقتماره الثمره التي بالشرط وقد ذكرنا هذا باب البيت وبناء على ذلك نبدا في مس الصفقه كاملا وان استمرت انها بالشرط الشرط مستحقه بالشرط بالشرط وليست مستحقه بالخيار وقد بينا هذه المساله وفسرنا فيها وذكرنا امام الجمهور وذهب ابن عمر رحمه الله استاذ الحديث بعمر الصحيح من باع نخما قد ادبرت فثمرتها للبائع الا ان يشرطها المشتري هذا الحديث يدل على أن الثمرة تتبع الأصل وهو النخل وإذا كانت تتبع الأصل والنخل لا أنها لطي وثلاثة وليست من استحق بالحيوة ولذلك جاهد استحقاقها بالعقل لأنه لأنها قبل وجود صراحية وقبل وجود صراحة لم يكن استحق العقل لم الشرط في هذا الشرط وعلى هذا فإنه يأخذ الأرض والنخل ولا يمكن الثمرة والله تعالى سائل يقول صبيرة الشيخ صلى مرة أحد الشباب لمعنوعة الصلاة العفر فمنها كبرت صبيرة الإحرام كان يقول أنها الصلاة الخضر وبعد صبيرة الإحرام مباشرة تذكر هذا الإمام أنها الصلاة العفر فخرج مباشرة من صلاة إيج القسرين ثم كبر مرة ثانية صبيرة إحرام جديدة وهنية للصلاة العفر الجديدة كل ذلك فعله والمؤمنين خلطه لم يعلموا بأسلينه من الأولى وقروسه منها حيث لم يصدرهم بذلك ولم يشعروا بذلك وصلوا وقشروا بأسليرات الأولى فما خطوا الصلاة المؤمنين المؤمنين خلطه في هذه الحالة هذه المسألة فيها المسائل المسألة الأولى منكبر ظانا أنه قد صل الظهر ثم تذينا أنه لن يصليها فإنه لا يقفح أن ينتقل من خربي إلى خربي لأن ميته للظهر بطلة حيث إن بنته قد برئت من صلاة الظهر ولا تصلى الصلاة الرطين على أنها صلاة راحية كما في الصحيح الحديث حصلها حصنها جعاب الصلاة الرطين يعني أن يعتقد كما هو صلاة. لأن الله رضي عليه صلاة راحية إذا ثبت هذا لا يمكن أن تكون ظهر بقال من عند تكبيرة في الإان الد والبقالت يزه للعضق لأن أثر لا تش يجبوق إلا مقاالنا من تكثيرير في الإخام أو صادة التير في الإشام ولا ت تشحيةشريرة ذة في الإحال لأن تكون ن تكثيرير في الإشام جو ستقى ثير اخرام فيز الوجية للفاصل الث إذا ت هذا فحنت نتكلم عام عن للما كان المنظر الذي يفقها الإمامة أن يبقى على نية النافذة لأنها انتنعت برها تريضة فتنتقد نافذة خلافة دعو الحنادلة الذين يقلد منها لا تصفح فرضا ولا نافذة فيقذبها نافذة وتصفح له نافذة يصني جهي متنفذة وهم مختلفون ويصح أن يصني المختلف وراء المتنفذة فقبل الله ما شهر أنه وإنه استمر لنية النافذة وصحت الصلاة له وله صحت له وصحت لهم اقتداءا فريضة ومدئة وتبرأ لكن لما سلنا وخرج عن اقتداء الله لا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في تكدرة الإحرام ما يمكن أن تقع أن يقع اقتداء لنأموم بإمام قد سبق المأموه إمامه بتكير تحرم ولذلك قالوا من أحرم منفرداً لا, لا, لا, لا ينتقل مأموناً لا ينتقل مأموناً فأصلحوا منفردين لو استخلص صحاً أنا قلنا من يرى الاستخلاك هذا خاطئاً لا يرى الاستخلاك هذا لو استحد واحد منه لوجود الفذر صح صار عذر الشرعيين كالفذر الذي يتعلق بالطهارة والمحرر لكن كونه قد سبق تكبيرتهم من الآن جدنا صلاة ثانية بالنسبة له وجو غير الصلاة التي أحرم ورعبه فيها فلا يصح أن يكون إمامه لأن الإمام المأموم يسلق الإمام بتكبيرة الإحوام في, في صور مستثناء منها إلى, إلى كبر إمام مستخلف يعني جاء شخص تأخر الإمام فقدمنا شخصا فحضر الإمام فأثناء تقدم الشخص يجوز أن يدخل الإمام هو يكذب تكبير الإحلام ويؤخر الشفء ويجعله عنه منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر بالسلح لنا حيول المدني أوه فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم احتمى فيه أبو بركة فهذه سبعة فيها تكبير ونعمل من التكبيب إمامه ومعنفلتها أيضا مرض الوفاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وخرج في مرض الوفاة وبين العباس وعلي رضي الله عنه هذا بين المناء رأض أبو بكر فذا هذا هو أشار إليه المكان وجاء وصلى عليه السلام أن ساري أبي بكر هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة والناس يصليون بصلاة أبي بكر هنا تقدم تكبير المأموم وهم الصحابة لتكبير إمامهم مبتدل. لكن هذا بالعبور وهذه المأملة من الأصل لأن الأصل وقوع تكبيرة المأموم وراء تكبيرة الإيمان لقلعة السلام من ناجه الإيمان يؤثن به فاستثنيت علمه واستثنيت لحق الإيمان ولذلك يقول الظلماء هذا لشرف العلم لأن الإيمان لا يتخذر عن الناس إلا وهو أعلمهم وأعرفهم بكتاب المال فإذا حضر كان من حق ينقى دليل على الاعتراف لفضل ذي الفضل لأنه إيمان الرعب. ولما تأخر بحذر فإذا حضر لا يقصد ورا عليك لن يرتع إيمان لأن الشريعة تبقي له الحق ولأثبت بفضلة حينما صار إنام الضائم في غالب أحوال الناس لإبتنانهم الشاهد من هذا ما عندنا مسألة نستفجي على تقدم تكبير من الأمور لهذا المسأل مسألتنا ليست لها يبقى السؤال لاحظوا صلاة المعمومين صلاة المعمومين عند فقال الحنابلة وطائف المهم باطلة باطلة لأنهم نوروا وأحرموا ودخلوا بصناته قبل أن يكدف الإنام به وذنع ذلك سبقت تكبيرة الإحرام من المؤمنين تكبيرة الإنام فإذا نظرت إلى كونهم اعتموا به في هذه الصلاة وهم اعتقدون أنه إمام فإن هذه هي باقلة لأنها ليست مترتبة على الصناة الحقيقية التي هم مرهن. ولو ذلك اخذ نبطان صناته لوجود المثارة العظيم بين الإنام ولا يحمل الإمام عنهم بمثل هذه الصلاة لأنه أحرم بصلاة جديدة عقيدة إحرامه فيحكم بإعادته من هذه الصلاة على هذا المجد والحقيقة هذا الطول أحرق يعني أرى أن الأحرق لهم أن يعيدوا هذه الصلاة كل الله تعالى الإمام صارده صحيحاً من أسول الإمام ترتبع صلاته صحيحةً وأما بالأسول الكلام كله فقط المؤمنين الأكبر لهم والأكمل والأحضر أنهم يعيشون هذه هذا الأفضل والأحضر أن يكون زرورت في الطوارب سبعة عشوار من من غير حصل وربع دي الطوار بسم الله لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن المعنى من بعد فبالعلناء في هذه المثلة وجهانها من أهل العلم من يرى أن كل أسلوعي ينبغي أن يصلي بعده الرحاتين ولا يصل أسبوعا بأسبوع وبناء على هذا القول لو وصل أسبوعا بأسبوع فصلى فإنه يكون في حق منطاف مرة واحدة أي أسبوعا واحدة ولا يقولون بالتداخل ولا يقولون بالانفصار لأنهم يختمون بالتداخل وقال بعض العلماء كما هو قول طائح من السلف يجوز ويؤثر عن إبراهيم النخايف رحمه الله من علمه التابعي رخص أن يطوف ثلاثة أسابيع سبعا سبعا سبعا وأسبوعين ثم يصلي بعد ذلك ركعتين بكعتين لكل أسبوع فيراب أن يمكن أن أن يؤخر الصلوات وأن يبدأ بأطراف من سوء هذه المسألة قد يأخذ الإنسان في بعض الأحيان محتاجا إلى ذلك كما نقاف بعد القلق السجر فالوقت في فيه خلال يصلي ركعته أو لا يصلي فإذا قيل بحديث يا بني عبد النناس لا تنع أحدا طافر طاف بهذا ذلك وصلى أن يساعد من منح النهار إذا قيل به إنه أصل وأنه يصلي في كل وقت حينئذ من في, في السعر لكن إذا نضر إلى أنه لا تمّع أحد القاس المراد به عدم التعرّب للطائف وأن بالإجتماع صلاة نفسها لا تركت على صلاة الصفة يرون حديثين متعائضين أحد ما قصد منه رفع يد المكلفين أن ننع الطائف أن تعرّب من المصلي ومن دخل في هذا النسجل لأنه دمع الدمارات كانوا هم من عن سجانة إذين ولذلك نمع التعرّب لأن هم المكلفون به فأمروا أن لا يتعرضوه من قاف بالضيط فيكون المقصود من الحديث عدم التعرض فيكون أعمل موضع من ذلك فتقول الأصل حمدين لبعض الثلاث كل حلال لا صلاة وأعتبر هذا الحديث عاما دخل التخصيص بذليل أنه ذو دخل و... والصلاة مقامة هم يصلي ركعة هذه لا يصلي ركعة هذه الثواب فإذا المعنى ذلك المعمومه دخل التخصيص وخصصته بدليل وحديث لأنه حرم هذا نص الأمر الذي جعل أبي موضو الصلاة المحوظة ويقول أن في القائد الذي يستفيه أن هذا نفس الوقت وليه صمي فإذا كنه لم يصلي ركعتين الطوار لم يصلي ركعتين الطوار بعد كما كان عمر بن حطار رضي الله كان إذا طافه بعد الطوارة الصبح ولم يصلي الركعتين حتى طبقوا الشمس ومأسور أيضا عن دعم أمهات المؤمنين أبقى الله عنهم أنهما كنا يباطونا بالبيت خاصة الطوار من, من الوباع يأخذنا ركاتي الطوار حتى بطر عشان فإذا احتاج الإنسان إلى تأخير ركاتي الطوار كأن يطوف في السبوة وفي السبوة وفي السبوة بعد صلاة الصبح يريد أن يستكهر المخير هذه الأثابيع يجمع على ركاتي الطوار بكل أسبوع بعد الفراغ منها فهذا نوع من السياجة. لكن في التفجيح لينا طويل الذي تطمئن إليه المس الاقتصار على الصنة والوارد ما أمكن أنه لا يهناء بين أسبوعين فيصلوا رحتين لكل أسور بل علينا أن يقصد خاصة في الطوابات والواجب والبلاد منه وإذا هذا فإنه يحترق بالإنسان لكن وشهد احترق إلى ذلك وفعله في ذات الزوادة الخوف أو الشرص على طواب المعيد فإنه قول له وجه إذا ترتح عنده الطول من يقول بجراز التداخل والله تعالى أتابق الله القبيل الشيخ سألني يقول ورد الأحاديث تدل على اعترام الرجل المسلم كبير السن والسؤال ماذا نفتكي هذا الأطل ويجمع علي قضية وجود كبار السن في المجال فمن أبدأ بالسلام أو تقي الشاي ونحوه من الليهة اليمنى أو بكبار السن كبارة الله سيكون تقديره الكبير واحترامه وانجلاله سنة من سنة المرسلين ومن هدي الأخيار والصالحين لا يهدف الفضل إلا أهلا ولا يحسن من أكدار السن إلا من قضى الله رحمة في فكثير فكبير السن محتاج إلى من يرحم وإلى من يكرمه وإلى من يجله والشريئة أمر بأشياء وأسواب ومقتضيات فمما يحسن على ذلك أو يحسن لكذية الأمر أنك إذا نظرت إلى كبير السن وقد وهم عظمه وخارق قواه وتولى أصحابه كان بالأنش يخرجني إلى أصحابه وأحزابه فإذا بهم يوم يخرج إما لعيادة المريض منهم أو تشيعي من يدهم أو يخرجني لعلاجه لأنهم قطعت به الدنيا فأصبح أحوث من أحزابه إلى كلمة طيبة إلى تخذيره إلى إذا من يشعره أن له مكاناً بين الاسمين ومن هنا قال رسول الله صلوات الله وسلمه عليه أنه بعد الله رحمه للعالمين وقال أنا رحمه المهديان يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إجلال بالشهدة المسلم إن من إجلال الله إجلال بالشهدة في هذه المشاعر وتفكرت لو كنت مكاناً فإذا بأصحابك كلهم قد ويلوا منقضوا أو أصبح كل واحد منهم طريح الجراش إثناني لو أكثبت ما عليهما عينا تحفى يؤذنا هذه لم يضعون أشار من, من حقيهما فقدوا الشباب وفرقة الأحساب فإذا أحبثت أطوانك وإخوان ملكة الله أو أقرباء أعز عليك فأصبحت لا ترمض أحدك ولا تسمع منهم خبرا ان ان امبيره من هذه الاشكال والاحزان تشتاق خديجه السيده من قديه هذه العواطف ففي داخل نفس الى عيش من الامام ولا شك ان الله يعصي بهذا ربها ويرضى بها اجر ويرضى بها اجره ويرضى بها اكثر لان الله حلوه ان كل شيء ومن ذلك حدث في ظاره جعلت الشريعه كبيره انه في دينها الصراحه لذلك قال عليه الصلاة والمالك المشوير في ومن نأس إذا حضعت الصلاة فأذينا ولي أمكما أكبركما رحم صلوات الله وسلامه العليم الصغير والكبير ونضحنا فيه بالكبير أنه قال ليس منا من يوقف كبيرا وتبق ذلك لما أزاه أبو قحافة رضي الله عنه والده علي بكر يوم الفتح ورأسه كالتغامة أدي للشعر نغرى إليه عليه الصلاة والسلام وقال أتقلتم على الشيخ هل لا تراثموه حتى نأتيه في مدين صلاة ربي وسلامه عليه وكأنه يشعر ثمه يشعر الناس أنه إن جاء يأبق حرفة ألم الناس فله حق بكدري وله حق بيسمي فكذيره قدر يكرم ولا يهان ويعز ولا يبن ويرفع ولا يوضع إذا جاءت المزالة فليكن له أضيب المجال وأكرمها وأرفعها لأن من إجلال الله إتباد الشيء السنسي وإذا تكلم دوست إليه ونستمع إليه وإذا أشار برأيه أخذنا برأيه فهم أهل التذنب وأهل المعرفة ويقولون إن كبار السن أعقل الناس أنهم برث أليهم سجاب والشدار فيه وفي وفيه استعجال وفيه تهور ولن يمكن أن يفتح جناح هذا التهور إلا حكمة الكبار وشكلة المشائح العقرة لأن هذا الكبير لما نضط عليه أولاد الزهر جعلت من في الأمور ولا يستعجب يعني نصطدنت مع الوالد أو مع العمل أو مع كبير السن في قضية فوجدت لي يتشدد ويغير فيها فعلم أنها لسه تنفر وأن ذلك كله بعناية خاصة إذا كان قريبا يجل الكبير من إجلال الكبير ترطبه في النجيس يرضى أفضل مجال وإياك أن يراك الله في مجلس أضحى من كبيرسي إلا إذا كان مجلس علمي توقي أمر بأرضك بأن عمر بن خطاق كان يفضع مجلس ابن عزاس رضي الله عنه من مكان إليه هذا أمر مسبقنا أما أن تجلس وكبي يقصني دولك في المجل سيقبل الله ويعضى رسوله عن يسرسه لأنهم برعينينا المكبيرا مهم فيما وإذا دخلت في شبهة أو في مكانك أو في ضياءك سواء كان لك حول قريبك واجه في الصنع إن نجلس فقل بيده وأجلسه في مكان نجل فهذا من سنن المسألين أن يوقروا في المجال السن وأن تكون صدور مجال في حبار الصنع أن يكون الحديث أول من يقول في الصنع فالصحيح أن رسولنا أخبرنا أنهما حدثت قليل قتل سهل في خيبر جاء حويس ويتكلم فضرب علي السنة مصاح وقال كذب كذب كذب يعني أترك أخاك الذي هو أكبر منك يتكلم أعبارك <تصفيق> كيف الصلاه وانقض بيني بيني نعذ وجد يا ام القوم اقراه لك من كتاب الله ان كان بالقراءه سواء فامنه بالسنه ان كان بالسنه سواء ختمه بالسنه ان كان بالسنه سواء ختمه جيد وكلا قط احذركم بالسنه السنه الحق هو قدر الشريعه جاءت لاعطاء اهل حقوق حقوقا ولا يرضى فضل الا اهل ونشكر الله عز وجل انه ما نفع الانسان الا والمجالس فيجب في كبار الصين في أطراب المنزان وتجد كبير الصين يحضر المناسبات قلنا أن يجب من يقدر خطواته تلت المشيحة من لو كنا نعيش أشتاء كبار الصين وأحداما كان من جبرد ما ترى يأتيه في المناسبة تقدر رأسه وتجله وتكلم لأنك تحكي بأنه من منه لآلاف الخطوات من ذلك وأن نجيئه إليه في شكاعة أو في حاجة أنه شيء كبير من هملي. فلنبق الله إزوجيه وقبل كبار سنه ولمعلم الناس تبقير الكبير وإجنال الكبير إننا إن ذلك كان أبقى لربنا وأهدأ فضاء سنة مبينا نسأل الله العليم ورحمة العرش الكريم نترمنا بمحاسم الأخلاق وأن تبعنا شرها وسيئة وأن تبعنا شرها وسيئة وأن تبعنا شرها وسيئة الله